بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كِتَابٌ أُنزِلَتْ آيَاتُهُ قُدْسٌ مّفصَّلَاتٌ لِّوَالِي حَكِيمٍ ا لا تعبدون الا الله انني لكم من هذر وبشير فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمهنفتح لكم متاعا حسنا إلى جَاءَ لَنَا وَيُؤْتِكُم لَهُ طَالِمًا فضل طَالِمًا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ إِخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 مَن بابة في الأرض الْأَرْضِ على الله اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ وَمُسْتَوْدَعَهُ كُلٌّ فِي كِتَابٍ دَبَّ الذي خَلَقَ مَا وَقَفَ وَالْأَرْضُ تَبْسُطُ فِي أَيَّامِهَا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ مَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أحسن وَلَئِنْ كُنْتَ إِنَّ لَنُبْعُثُونَ كن مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُؤْمِنَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَارْ مِنَّا عَنِ الْعَذَابِ إِلَّا أُمَّةً مُّعَذَّبَةً لَّا يَقُولُونَ مَا يَحْدُثُ أَلَا يَرَوْنَ أَنَّ لَيْسَ نَصْرًا عَنْهُمْ مُحِيطًا بِمَّا كَانُوا بِهِ لَئِنْ أَرْقَدْتَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّهُ لَنَحْنُ نُفْنِيهِ وَلَنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِّلْبَشَرِ وَلَئِنْ أَرْقَدْنَاهُ نُعِيدَنَّهُ وَنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلْآخِرِينَ لَا يَقُولَنَّكَ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَخَلْقٌ رَّاسِخٌ إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لَهُمْ نُزُلٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَاعْلَمْ أَنَّكَ كَثِيرٌ دَابَنَ إِلَيْكَ وَبَاقِ قَوْمِهِ صَبْرُكَ أَن يَكُونَ يقول أَن يَقُولوا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ اسْتِقْرَايَاتِ وَدُرٍّ مَنْ اسْتطَعْتُ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ يَتَّقِ الْتَّجَاهُلَ إِلَّا لِلَّهِ أَعْمَالُهُمْ فِيمَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ كُلَّا أَتَى الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ فَمَن كَانَ عَلَىٰ دِينِ مُرْشِدٍ وَيَسْتَمِعُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمَنْ قَدِمَ كِتَابَ نُسْخَاءَ إِيمَانًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن يَعْصِ رَبَّهُ فَيَزِغْ عَنْهُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ يَغْلِظُ عَلَيْهِ عَذَابًا أَلِيمًا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَفْعَلُونَ إِنَّ لَهُ الْحَقَّ من ربك ولكن أكثر من وَمَن أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ كَثِيرًا إِلَّا مُنذِرًا عَلَى اللَّهِ كَلِمًا أُولَٰئِكَ يَغْرَقُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُونَ أَشْهَادُهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كذبوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون مهاوي وجهه وهم من آخرتهم كافرون الا ان كان لنكون في الارض وما كان لهم من دوله لله من اولياء يُنَازِعُهُمْ الْعِبَادُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا وَمَا كَانُوا بَصِيرًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ مُرَافِقُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أصحاب الجنة هُمُ الْمُفْلِحُونَ بَتَاَنَ شَرِيقٌ لِلأَعْمَى وَالْأَصَمّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ فَلْيَسْتَوُوا مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنكُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ إِن نِّلْ لَكُمْ نَذِيرًا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ لَعَذَابٌ أَلِيمٌ سَقَى الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا نَعُوا إِلَّا بَشَرًا سَلَوَى وَمَا نَرَاهُ وَبَأَنَّكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بَأْسًا وَيُرْهِمُونَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ صَدٍّ وَمَا نَرَى لَكُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْهُ لِمَ تَكْفُرُونَ يَتَعَالَى عَلَيْكُمْ أَن يُنَزِّلَ كُتُبَهُ وين قوم لا اسالكم على الهلال ان اجل الا علم الله وانا انا بطالب الذين امنوا انهم يلاقوا رب ويا مِنْ قَبْلُ مُنتَجَهَلِينَ وَأَقْوَمُ مَنْ يُؤْخَرُ مِنْ اللَّهِ إِقَاصُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لِنَفْسِي خُذَ قُولُوا إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ مِنَ الْمُذِينَ سَجَدُوا أَعِينُكُمْ لَيُمَنَّ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَن يَخْفَى إِنْ فُسِحَتْ يا بما بما ان ينو في قد جدنت فاشرت ديانا فاشنا بما تعدنا تهتنا بما تعدنا انكم فمنقضين اولئن مما يخيفكم بالله ان شاء اَمْ حَالَكُم كان الله اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَكُونَ هُوَ رَبّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَن يَدَعُونَكَ تَرَى الَّذِينَ اسْتُرِيقُوا عَلَيْكَ إِذْرَارًا وَأَن بَرِيئٌ أُم تَجِئُونِي يَا أُخِي إِلَى نُوحٍ أَمَّنَهُ لَيُؤْمِنَنَّ قَوْمُكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ أَمَّنَهُ لَيُؤْمِنَنَّ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمن وَلَا تَدْعُ فَاإِسْمَاءَ كَانُوا يَفْعَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلِمَتَ بَأْعُنِنَا وَرُسُلُنَا وَلَا تُخَاطِبُ مِثْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْتَهُونُونَ وَيَسْمَعُونَ كُلَّ مَا مَرّ عَلَيْنَا لَمَّا يَقُولُ الْمُفْتَرُونَ دَخِرُوا مِن قَالُوا إِنَّ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَسَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا نَفْنُسُ مِن سِينَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْنَا نَفْنُسُ مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِ قَوْلُهُ مَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعْمُوءَ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ تَجْرِي بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَانَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي موج الجبال ولا نامك كل له وكان في معبد يابني اركب يابني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساري الى جبل يومئذٍ يمينا لما قال لا عاصمنا اليوم من امرئ لاه الا من الرحيم وحال بينهم الموت فكان من المورقين وطيلت ارض بلعيم سَمَاءٌ أَقْنَى عَنِ ظُلُمَاتٍ وَقُدْرِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ دُعًا لِلْقَوْمِ عَالِمٌ وَنَادَى نِسْرُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ دُونَ فَمَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ فَإِنَّ الْآجِلَةَ هِيَ الْحَسَنَةُ وَتَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ يُبْدِئُكَ وَيَخْتِمُكَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَ كَمَا لَيْسَ لِي بِنَيٍّ وَإِلَّا تُوصِلْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْقَاصِرِينَ اِنَّ ٱلسَّلَٰمَ مِنَ ٱللَّهِ وَدَرَءَ ٱلتَّقْوَىٰ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰٓ أُلَآئِكَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأُمِرُوا۟ بِٱلصَّلَٰةِ عَن كَمِنْ أَنْبَاءٍ وَبِنِيَهَا مَنِ مَنْ قُلْتَ تَعْلَمُ مَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِنَا غَافِلٌ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُسْتَقِيمِ وَإِلَى عَادٍ أَخاهُمْ هُدًى قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا وَحْدَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُسْتَرُونَ يَا قَوْمِ إِنِّي عَلَيْهِ أَدْرَا إِنْ أَجْلِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فَذَكِّرْ وَصَلِّ لِطَاهِرِينَ سَيَقُومُ التَّوْرَاثُ رَبُّكُمْ فِتْنَةٌ جَاءَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ دُرَرٌ يُرْسِلُ الدَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قُلْ نَتَّوَكَّلُ عَلَى قُوَّتِنَا وَلَا تَوَكَّلُوا عَلَيْنَا وَلَوْ كُنَّا نُذَرِينَ قَالُوا رَبُّنَا جِئْتَنَا بِدَيْنٍ لَّمْ نَكُن بِهِ عارِفِينَ آلِهَتُنَا عَن قُلْ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِنُؤْمِنِينَ إِنَّ كَرِهْنَا اعْتَرَاهُ بَعْضُ آلِ مَتْنَ بَسُو وَأَلَمْ نُرْشِدْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَسْلَمَ بِمَا قُلْتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَنَزَّلْ فَقَدْ هَدَى لَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بي لَكُمْ وَيَسْتَخِفُّ رَبِّي طَوْلًا وَيَرْكُمُ وَلاَ تَمُرُّونَ لَهُ سَيَأْتِي مِنَّا رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنَنَا نَجَّيْنَا عُبْدَهُ وَالَّذِينَ آمنوا نَبَّأَ مَنَّاً وَنَذَيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَلِيِّ وَأَتَيْنَاهُمْ جَهْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْهُ فَتَبِعُوا امرؤكم لجبار عنيد واتبع في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامه الا ان عادا انتصر عبدهم ايا بدل يعاد قومه وَإِذَا كَمُوا بِآخَاهُمْ قَالُوا يَا قَوْمِ ادْعُوا لَهُمُ إِلَٰهًا وَانرُهُ هُوَ أَن يُسْكَنَ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ يقولون يريدون دينًا قالوا يا صالح قد جئتم تسيم ما قبل هذا أسنانا أم نعبد ما نعبد آلهنا وإن لفي شك تَدْعُونَ إِلَيْهِ رَبِّ قَالُوا يَا قَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَآتَانَا مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُجِفِرُ مِنَ اللَّهِ إِن عصيتم ثَمَّ تَجِدُونَ لَنَا غَيْرَ تَخْصِيبٍ وَإِقَامٍ هَٰذِهِ النَّاقَةُ رَاعَتْ لَكُمْ آيَةً تَذَرُوهَا فَتَأْكُلُ فِي رَغَدٍ أَوْ تَدَعُوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّنَا سَيَأْخُذَكُم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 فَخِذْ يَوْمَئِذٍ إِنَّ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَعْمَلُوا فِيهَا كَمَوْتَ كَفَرُوا ربهم ألا أَلَ بُعْدًا تَمُنْ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا أُدْرِي الْمَدِ بِالشَّرْقِ قَالُوا سَلَامًا قَالُوا سَلَامٌ سَمَالِكَ أَمْ بَيَانَ جِنِّيٍّ خَالِدِينَ فَلَمَّا رَأَى الْجَمْعَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ تَخْبِئُ فِي حِضْنِهَا فَتَبَشَّرْنَا مَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَا نَبِيَّ إِسْحَاقَ والتقيا وليتا خالد وانا عجوز وهذا دعني شيخا اننا لا شيء ناجين قال اتعجبين من امر الله بسم الله الرحمن الرحيم و وبركاته عليكم اهل البين انه هو حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم مر و رجاء يجادلنا في قومه لَا إِدْرَانِي لَهُ خَلِيقٌ أَوْلَاهُم يَا إِلَٰهَ الرَّحْمَنِ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَأَتِيَنَّ أَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نُطْفًا أُسْقِيَ أَمِنْ وَاقِعٍ ذَرعًا وَقَالُوا مَاذَا يَومُ النَّصِيبِ وَجْهَ أَوْ طَرْفَهُ يُنْهَرُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَدَرُ كَانَ يَحْمِلُ السَيِّئَاتِ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ أَلَا إِنَّنِي مُطْهِّرٌ لَكُمْ سَتَغْنَمُونَ وَلا تَحْزُنُ فِي ضَيْقٍ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَثِيقٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتْفٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قال لو بكم أو آوي إلى ركم شديد قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مِيلًا عَاطِيًا أَوْ أَن تَرْسِلَ عَلَيْنَا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَأْتِيَ بِهِ أَنفُسَنَا فَيَأْتِيَنَا بِهِ رَبُّنَا إِن كُنَّا قَدْ لَكُنْ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إن امْرَأَتَكُم إِنَّهُ نُقَيضُهُمَا أَصَابَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ مَن وَعَدَهُ مَثُلَةً أَلَمْ نَذْكُرْ ذِكْرِي فَلَمَّا مَجَّأَ أَمْطَرَ جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاكِنًاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ لَّكَوْنِهَا بَنِينَ وَلَمْ وَأَمَّا مَنْ يَمْنَنُ ضَعِيفًا بِمَعِينٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أُحِمِيَتْ صُرُفًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تُمْطِنُّونَ إِلَى الْمَنَازِلِ بالخير انني اخاف عليكم عذاب يوم من خزي فاصوني اوصيكم يا لولا بالتقى ولا سبقه ما اشياء وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يَمْنَعُوهُ عَنِ اللَّهِ ۖ إِنَّ قالت نورك ان ترك ما يعبد اباءنا تِينٌ وَزَبٌّ وَرَطْقٍ مِّنْهُ رِيقٌ حَسَنٌ وَمَا أُرِيدُ أَن إِطَالَسَكُمْ إِلَى مَا أَنَاكُمْ عَن إن أُرِيدُ إِلَّا الْيُسْرَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَى ٱللهِ تَوْكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يُدْرِي مَن نَّكُن فِي ضِيقٍ أَن نُّصِيبَ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ, هود أو قوم صالح وَنَقُولُ لِلْيَوْمِ كُنْ بِدَعْوَمْ وَاسْتَوْفِرْ رَبَّكَ الْحَمْدُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَد وَمَا نَقَمْتُ تَسِيرا مِنْكَ وَإِنَّ لَنَرَاكَ ثَمْنًا ضَعِيفًا وَلَمْ نَرَكَ لَرَجُلٍ جَنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَدِيمِ قَالَيَ قَوْمِي أَرَأَيْتُمْ اعذب عليكم من الله والسخط منه وراءكم نذريا ان ربكم بما تعملون مصيب يا قوم من على مكانتكم ان عامل أَوَلَمْ يَتَعْلَمُوا أَنَّ مَن يَأْتِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَنَّ مَن يَأْتِ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ ان مرنا نجينا شعيبا والذين امنوا نعم برحمه منا واقله الذين ونصرحت فاصبحوا في ديارهم ذاتين كان لم يوم موتينا أَلَا بُعْدًا لِنَبِيٍّ نَسَمَا بُعْدَ التَّمُرِ وَلَقَدْ آَبَرْنَا نُوتًا بِآيَاتِنَا وَحِقَانِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ تَسْبَعُ أَمَرَ بِعَنُونَ وَمَا مِرْصَادَ وَلِي رَشِيم يَقْدُرُونَ فَوْلَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَأُطْبِعُ فِيهَا مِنْ لَحْمٍ فَوْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُذِنُّ النَّارِ لَكَ مِنْ أَنذَائِي قُرْآنَ قَصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيبٌ يَمَاغِلَنَّهُمْ وَلَا يُرْفَأُونَ تَعْبُدُهُمْ تَمَاثِيلًا مِنْ حَجَرٍ وَمِنَ الْخَشَبِ وَمَنْ يُسَبِّحُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَمَسُّهُ مِنْ عَذَابٍ وَتَبَارَكَ الَّذِي أَخَذَ رَبَّكَ إِلَٰهًا أَخَذَ الْقُرْوَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّهُ أَخْذَهُ خَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّمَا ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُخْصِرُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَئِذٍ تَسَلَّمُونَ السَّلَامَ إِلَّا بِإِذْنِ لهم شفي وعقيب دمن الذين كفروا فمن ما لهم فيها سقيم وشهيد خالدين فينا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب إِنَّ رَبَّكَ سَعَالٌ مَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ تُعْبُدُ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا بَاءَتِ في السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ آخَامَ وَالْمَجْدُ لَهُ لَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ أُولَئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا مَا يَعْبُدُ غَابَؤُهُمْ مِنْ وَإِنَّ مَا لَنُوجِئُ نَصِيبَهُمُ غَيَومٌ مّن قُضُورٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَ سِتَاتٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ صَدَقَتْ رَدَّكَ لَفِي بَيْنِهِمْ وَمَن يَّكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَوَاسِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَكْبِرْ كَمَا دَعَاكَ وَلا تظْلِم إِنَّهُ لَمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَاكُمْ مِنْ وما لكم دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَاكُمْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ أُولِي الْأَلْبَابِ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ فَأُولَئِكَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ دَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا لَمَّا أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَسَّهُمُ الذِّلُّ وَالضَّلَالُ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ سَنَا رَبِّ كَلِّ لَكَ الْفَوْضُ مِنْ وَأَجِنَا مُصْلِحِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً مِنْ وَاحِدٍ وَلَا يَذَادُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنَّ الرَّحْمَنُ قُلْ ذَلِكَ خَلْقُهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نُّقِّصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِ رُسُلِ نَصَدِّقُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَعَلَ أَسَاسَ مِيلادِهِمْ حَقًّا وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ رَسُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنَّ مَا عَمِلُوا وَهُمْ إِلَٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَتَعَبَّدْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَرَبُّكَ